ليتك معنا تهدين سبيلا ينفعنا ليتك معنا ما كنّا ضللنا أوضعنا ليتك معنا بزماننا يا رسول الله ليتك معنا تهدين سبيلا ينفعنا ليتك معنا ما كنّا ضللنا أوضعنا ليتك معنا بزمائنا يا رسول الله ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك ليتك معنا ونصلي ورائك نلقاك ونقبل كفيك ونسعد ليتك معنا نروي لك عما نوجعنا. تبوح إليك مدامعنا وننال برفقتك الجنة ونعيم المولى فعلا ليتك معنا بزماننا يا رسول الله ليت كمانا ما كان بأمتنا فقير ليت كمانا نرعى يتيما نقوي كسير ليت كمانا بزماننا يا رسول الله ليت كمانا ما امتلأت دنيانا معاصي مغدا القلب كحجر قاسي ليتك معنا بزماننا يا رسول الله ليتك معنا ما تهنا في ظلام الجل ليتك معنا ما أخفلنا دور العقل وتراجعنا بين الأمم ليتك معنا نرفع رلما ننصر وزمت أمتنا فرقا بسلام نحيا وبقوة لنعمر في أرض الله ليتك معنا بزماننا يا رسول الله